طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج واقواها وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم وهو الذي أعطاهم العافية والاسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم كما أنه المنفرد بدفع النقم وإن أحدا من الخلق ليس عنده نفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمه وهو الطريق الوحيد لشكرها وكثيرا ما يحتج على المشركين به في عبادته بالزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء فيتعين أنه المعبود وحده فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ووجوب الإخلاص له ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيئا ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وينقض عليهم دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه وأن صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له فماذا بعد الحق إلا الضلال وهذا الأصل في القرآن كثير فإنه يفيد الدعوة للحق ورد كل ما ينافيه ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين ويأمر نبيه بمباهله من ظهرت مكابرته وعناده فينكصون عنها لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وأنهم لو باهلوه لهلكوا وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل الوجوه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين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 السعدي رحمه الله تعالى وسبق أن مر معنا في القاعدة العاشرة طريقة القرآن في الدعوة دعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم طريقة القرآن في دعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم وهذه القاعدة قد تكون فقد تكون فرعا عن تلك القاعدة الأولى لأن القاعدة الأولى عامة في طريقة دعوة الكفار عموما على اختلاف الملل والنحل وهذه القاعدة تتعلق بمجادلة أهل الأديان الباطلة ومن المعلوم أن المجادلة هي مرحلة في الدعوة لا يصار إليها ابتداء وإنما يصار إليها مع من يحتاج المقام معه إلى مجادلة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن هذه الآية استنبط منها غير واحد من أهل العلم أن فيها دلالة على مراتب الدعوة بحسب حال المدعوين، لأن من يدعى إلى الله سبحانه وتعالى احوال من يدعون إلى الله سبحانه وتعالى أحوالهم مختلفة، منهم الراغب في الحق، القريب منه، الحريص عليه، ومنهم من عنده شيء من العناد والمانعة. وعدم الاستجابة وعنده شيء من التعالي أو نحو ذلك ومنهم من عنده شبهة أو شبه عديدة حالت بينه وبين الاقتناع بالحق فهذا الثالث هو الذي يحتاج إلى المجادلة والأول يكفيه أن يدعى بالحكمة واللين والمعاند يحتاج إلى موعظه لعلها توقظ قلبه بأن يخوف بالله وعقابه وسخطه ونقمته وما حلهم بالظالمين وما عد لهم من العقاب ولهذا تنوعت المراتب بحسب حال المدعوين قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة هذه مرتبة والموعظة الحسنة هذه مرتبة وجادلهم بالتي أحسن هذه مرتبة ثالثة وكل من هذه المراتب الثلاث يصار إليها بحسب حال من يدعى فإذا كان الذي يدعى راغب إذا كان الذي يدعى راغبا في الخير قريبا منه حريصا عليه فإنه يكفيه أن يدعى بالحكمة يذكر له الحق بدليله مرغبا له في فعل الحق وإذا كان عنده شيء من العناد والإباء والامتناع فإنه يحتاج موعظه والوعظ يكون فيه شيء من التخويف والإنذار والتحذير من نقمة الله سبحانه وتعالى وعقابه وسخطه وإذا كان من يدعى عنده شيء من الشبهات التي حالة بينه وبين الحق وقبوله فإنه يجادل وتكون المجادلة له بالتي أحسن قال وجادلهم بالتي أحسن وفي الآية الأخرى قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وأهل الكتاب عندهم شبهات أهل الكتاب يختلفون عن غيرهم عندهم شبهات ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معادا إلى اليمن نبهه إلى هذا الأمر نبهه انه سياتي قوما أهل كتاب قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب وهذا فيه أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون عنده شيء من البصيرة بحال المدعو أن يكون عنده شيء من البصيرة بحال المدعو أن يكون عنده خلفية عن المدعو ما هو, ما هو وضعه هل هو من الراغبين الحريصين على الخير هل هو من أهل العناد هل عنده شبهات إذا كانت شبهات إذا كان عنده شبهات ما نوعها حتى تكون دعوته له إلى دين الله سبحانه وتعالى بحسب حالي الرجل، وقوله سبحانه وجادلهم بالتي أحسن وكذلك قوله ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن هذا يستفاد من أمور عديدة لأن الله عز وجل قال بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن ولم يحدد لنا نوعا معينا من الحسن نصير إليه ونعاملهم به قولا أو فعلا فدل ذلك على أن كل أمر حسن في ضوء قواعد الشريعة وأصولها وكلياتها يفيد المدعو وينفعه يصار إليه ويعامل به من إلانة القول وطيب الحديث وقوة الحجة والعناية بإزالة الشبهة والصبر على المدعو الذي يكون مبتلا بشيء من هذه الشبهات يصبر عليه ويترفق به ويحلم معه يعامله هذه المعاملة الحسنة لعل ذلك أن يكون سبباً لهدايته ونجاته من النار ومن صخط الله تبارك وتعالى ولهذا لما قرر الشيخ رحمه الله هذه القاعدة وهي مجادلة أهل الأديان الباطلة أهل الأديان الباطلة أياً كانت أديانهم أهل الأديان الباطلة أياً كانت أديانهم وكل دين ليس هو دين الإسلام فهو باطل لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال جل وعز إن الدين عند الله الإسلام وقال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ف أصحاب الأديان الباطلة من أجل محاجتهم ومجادلتهم يحتاج الداعي الى الله سبحانه وتعالى أن يقف على طريقة القرآن في إقناع هؤلاء وايصال الحق لهم وإزالة الشبهة عنهم والشيخ رحمه الله يعرض هنا شيئا. من طريقة القرآن في بيان ذلك. وبدأ كلامه بقوله: قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن. قد أمر الله بالمجادله بالتي هي أحسن. مر معنا في آيتين. وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فأمر جل وعلا بالمجادله بالتي هي احسن وعرفنا ان المجادله بالتي احسن ان يستعمل الداعي الى الله سبحانه وتعالى قدر جهده وطاقته ما يحسن ويجمل من القول والفعل ما يحسن ويجمل من القول والفعل لان الفعل ايضا له دور في قبول الحق فرق بين من يدعوك بوجه طليق مبتسم وبين من يدعوك بوجه عابس فرق بين من يدعو بإلانة القول فقول له قولا لينا وبين من يدعو بفظاظه في القول بغلضة وشدة فرق بين من يسمع الشبه التي عرضت للمبطل فحالت بينه وبين قبول الحق ليفندها شبهة شبهة ويصبر عليه ويحلم وبين من يدعوه ولا يصبر عليه ولا يحلم ولهذا قال العلماء ثلاثة أمور ان لم تتوفر في الداعي الى الله سبحانه وتعالى لا تؤتي دعوته اكلها وهي العلم والصبر والحلم هذه الامور الثلاثه ركائز علم وصبر وحلم وهذا المدعو مبتلى مبتلى بشبهات حالة بينه وبين الحق فإذا كان عندك علم يزيل الشبهة وعندك صبر تحتمل فيه أذاه وجفوته وكبره وعناده وعندك حلم أيضا تعامله به و. تتأنى معه وتتروى في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى فإن مثل هذا يؤتي بإذن الله ثماره وكل ذلك داخل تحت قوله ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن قال ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل وهذا تأصيل أراد به الشيخ أن يربط الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بطريقة القرآن وأن يكون نهجه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نهج القرآن يسير في ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى قال على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج فتأمل محاجه الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له من جهتي ثم أخذ يفصل قال كيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهذا هو الأصل الذي يدعى إليه والذي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 غاب عنهم هذا الأصل ولم يعتنوا به ولم يهتموا بدعوة الناس إليه بل أصبح هم بعضهم وغاية جهده في دعوته أن يقنع الكافر بوجود الله أن يقنع الكافر بوجود الله أو أن ينصب الدلائل والبراهين المثبتة لوجود الله سبحانه وتعالى حتى صار أمر التوحيد عند بعضهم إثبات وجود الله والإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى وهذا جانب اشتغل به من كان لهم عناية بالكلام الباطل الذي ذمه السلف رحمهم الله فترى بعض هؤلاء يكتب الكتب المطولة في ذكر البراهين والدلائل المثبتة لوجود الله سبحانه وتعالى وكلما زادت الدلائل عنده وهي دلائل متكلفة منطقية عقلية كلما زادت هذه الدلائل عنده زادت مكانته حول الحواش والاتباع ولهذا يذكرون عن أحد كبار هؤلاء أنه مع حاشية من طلابه وتلاميذه في الطريق فمروا بامرأة عجوز مروا بامرأة عجوز على الفطرة فرأت هذا الرجل مع هذه الحاشية قالت من هذا فأحد تلاميذه غضب قال هذا فلان ما تعرفينه عنده ألف دليل على وجود الله هذا فلان ما تعرفينه عنده ألف دليل على وجود الله فقالت المرأة لو لم يكن في قلبه ألف شك لما وجد عنده ألف دليل لو لم يكن في قلبه ألف شك لما وجد عنده ألف دليل يعني أن الأمر أظهر من أن تطلب له هذه الأدلة وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل الآن لو أن شخصا جاء في وضح النهار وقالنا سأثبت لكم أن الشمس موجودة بالأدلة المقنعة اسمعوا أدلتي الأول الثاني الثالث الرابع ويعدد لهم أدلة يثبت لهم أن الشمس طالعة وأنها موجودة دليلا تلو الآخر ما فائده مثل هذا الكلام وما ثمرته ثم لو انه أثبت وجود الله سبحانه وتعالى بالادله ليس هو هذا التوحيد لو انه أثبت وجود الله وآمن به وأقر لا يكون موحدا حتى يعبد الله مخلصا له الدين كما مر معنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالتوحيد الذي دعت إليه الرسل وقعت فيه الخصومة بينهم وبين أقوامهم هو توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وأما وجود الله فأمر مركوز في الفطر ولا يجحده إلا معاند مستكبر قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة وقال موسى في خطابه قال موسى عليه السلام في خطابه لفرعون لقد علمت أن يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر أنت تعرف في قرارة نفسك لكن جحدك لذلك هو ظلم وعلو واستكبار فالشاهد أن طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله هي إقامة البراهين على أن المعبود بحق هو الله ولا معبود بحق سواه هذا هو الغايه والمقصد من دعوتهم ثم تتنوع البراهين والدلائل في تقرير هذا الأصل ألا وهو أن المعبود بحق هو الله جل وعلا وكل من سواه عبادته ضلال وباطل قال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 ولا ضر ولا نفع هكذا العبارة وفيها شيء من التكرار قوله ليس عنده نفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع وغالبا الذي يذكر مع الدفع الرفع الذي يذكر مع الدفع هو الرفع وكله يتعلق بالمصيبه وليدعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرر عنكم ولا تحويله كشفه اي رفعه وتحويله اي دفعه فالضر الذي ينزل بالانسان او يخشى ان ينزل به يحتاج ان يدفع او يرفع يدفع قبل ان ينزل ويرفع اذا نزل وهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى لا يدفع الضر والبلاء إلاه ولا يرفعه إذا وقع إلاه ومن يدعى من دون الله سبحانه وتعالى لا يملك من ذلك شيئا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قال فإنه بمجرد معرفه العبد بذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة وهو الطريق الوحيد لشكرها وهذا ذكر الدلائل عليه مرة معنا في القاعدة الأولى سواء الاستدلال لتوحيد العبادة بتوحيد الربوبيه أو الاستدلال لها بأن الله بيده المنع والعطاء والضر والنفع وغير ذلك أو الاستدلال لها بأن النعم كلها بيد الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله كل ذلكم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 لله اندادا وأنتم تعلمون قال ابن عباس وغيره لا تجعلوا لله سركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله فانتقل باذهانهم من الإقرار بالربوبية وتفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع العطاء سبحانه جل وعلا وأنه لا شريك له في شيء من ذلك ونقلهم منه إلى وجوب إخلاص العبادة لمن هذا شأنه أي كما أنه تفرد وحده بالملك والخلق والعطاء لا شريك له في شيء من ذلك فليفرد وحده بالعبادة قال وأيضا يجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيئا وهذا أيضا من البراهين التي تكررت في القرآن كما أن الآلهة لا تملك لنفسها شيئا لا لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا لنفسها فكيف تملك شيئا من ذلك لغيرها فعيب معبودات هؤلاء وأوتانهم وذكر نقصها وأنها لا تملك لنفسها شيئا فضلا أن تملك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 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون فهذه الطريقة في القرآن تأتي كثيرا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا هذه تأتي كثيرا في القرآن عيب الأصنام والمعبودات وبيان نقصها وأنها لا تملك لنفسها شيئا فضلا أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. قال ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من السوابق المخالفة من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب مع مخالفتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا أقرب ما يكون. منه إلى دعوة هؤلاء أنه تسليه للنبي عليه الصلاة والسلام والدعاء إلى الله وأن تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم له نظير من أحوال فيما سبق مع الأنبياء فليس الأمر بجديد على هؤلاء ليس بجديد على هؤلاء فإن كانوا كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد كذبوا الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليه قال وينقض عليهم دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم وهذه من طرائق القرآن عندما يزكي هؤلاء أنفسهم بالعقول عندما يزكون أنفسهم بالعقول أو يزكون أنفسهم بأمور أخرى مثل ما قال المشركون عن أنفسهم نحن أهل السقاية وأهل الخدمة للحاج ونحو ذلك مما يأتون به يبين لهم المعايب الأخرى الشنيعة الفظيعه التي هم عليها وأعظموا شناعة هم عليها كفرهم بالله سبحانه وتعالى واتخاذهم أصناما آلها يدعونها ويعبدونها وينزلون بها حاجاتهم مطلباتهم وهي لا تملك لنفسها شيئا فضلا أن تملك لغيرها قال ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه وأن صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له فماذا بعد الحق إلا الضلال وهذه مرت معنا إبراز محاسن الدين هي بحد ذاتها كافية في الإقناع قال وهذا الأصل في القرآن كثير فإنه يفيد الدعوة للحق ورد كل ما ينافيه هذا الأصل يعني إبراز محاسن الدين الإسلامي قال ويجادلهم بوجوب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 كان المشركون بالله سبحانه وتعالى أظلم الناس لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم كانوا أظلم الناس لأن أشد وضع للأمر في غير موضعه وضع العبادة في غير موضعها العبادة موضعها أن تصرف لله وحده الذي تفرد بالخلق والرزق والعطاء والمنع لا شريك له في شيء من ذلك فمن صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى من هذه الأصنان والأوثان فقد وقع في أظلم الظلم لأنه لم يضع الأمور مواضعها ولم ينزلها منازلها فهذه من الطرائق في إقناع هؤلاء إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم قال ويأمرهم ويأمر نبيه بمباهة قبل ذلك قال ويتحداه من ياتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين وهذا مر معنا شيء من دلائله فيما سبق قال ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده وهذه تأتي كمرحلة أخيرة في دعوة هؤلاء لا يصار إلى المباهلة ابتداءا وإنما تأتي مرحلة أخيرة يحاول معهم بطرق وطرق ووسائل ويتدرج معهم في الدعوة فإذا استعصت الأمور وابى هؤلاء إلا المكابرة يصار إلى المباهلة والمباهلة يصح يصحا يقال فيها آخر الدواء الكي. يعني لا يصار إليها ابتداء وإنما يصار إليها في نهاية المطاف يصار إليها في نهاية المطاف ومن الأمور المؤسفة التي توجد احيانا بين بعض الشباب عندما يتناقش هو صاحب في مسألة لدقيقتين أو ثلاث يقول لصاحب تباهلني نتباهل هذا كلام من لا يفهم المباهلة ليست أمرا يصار إليه ابتداء المباهلة ليست أمرا يصار إليه ابتداء وإنما يتأتي كمرحلة أخيرة يتدرج مع المدعو عبر مراحل جاء بيانها في كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم فإذا استعصت الأمور وأبى إلا العناد والمكابرة فإنه يصار حينئذ إلى المباهلة والمباهله ان يجتمع المتباهلين او المتباهلي المتباهلون يجتمعون و الله سبحانه وتعالى أن ينزل لعنته وسخطه وعقوه وعقابه ونقمته على الكاذب منهم على الكاذب منهم أو الخاطئ منهم فهذه المباهله وكان النبي عليه الصلاة والسلام اذا عرض على هؤلاء المباهلة ما يقبلون لأنهم في قرارة أنفسهم يعرفون أنه نبي صادق عليه الصلاة والسلام ما يقبلون المباهلة لأنهم يعرفون انهم لو باهلوا حلت عليهم النقمة ونزل عليهم سخط الله تبارك وتعالى ولهذا يقول الشيخ ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده فينكسون عنها يعني لا يقبلون المباهلة لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وأنهم لو باهلوه لهلكوا وأنهم لو باهلوه لهلكوا قال وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وإلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل الوجوه وهذا يؤكد أن الواجب على كل من اشتغل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يلزم طريقة القرآن وهي طريقة النبيين عليهم صلوات الله وسلامه نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة عشرة حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له وهذه قاعدة مفيدة جدا ما تعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات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 جميع مصالحكم الدينية والدنيوية لعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي نعم. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة عشرة حذف المتعلق وهو المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له قال وهذه قاعدة مفيدة جدا متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة؟ متى اعتبرها أي متى أعمل هذه القاعدة في الآيات القرآنية أكسبت فوائد جليلة؟ لأنه سيظهر له من الآية معان عديدة. بخلاف ما لو لم يعمل هذه القاعدة لا يظهر له إلا معنا واحدا أو ربما قصر الآية على معنى واحد. لكن إذا طبق هذه القاعدة وهي أن حذف المتعلق أو حذف المعمول فيه يفيد العموم بحسب المقام، فهذا يعطي الإنسان فوائد عديدة يستطيع أن يستظهرها من الآية بخلاف لو كان لم يعمل هذه القاعدة لا يظهر له مثل هذه الفوائد. وبال التي ساقها رحمه الله تعالى يتضح المراد قال وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به متى قيد بشيء تقيد به فإذا اطلق أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى يعني لا تجعله قاصرا على معنى واحد وإنما اجعله عاما اما اذا قيد فيكون بحسب ما قيد به امثل بمثال ثم اتي الى امثله الشيخ رحمه الله مثلا في بعض الايات في ذكر البشاره البشاره لاهل الايمان تاره تاتي البشاره مطلقه غير مقيده يعني حدث المتعلق يقول تعالى لهم البشرة أو يقول فبشر عباد لهم البشرة أو يقول فبشر عباد ولا يذكر بأي شيء مثلا لا يقول بشرهم بالجنة أو لا يقول بشرهم برضا الله أو بشرهم بسعادة الدنيا أو بشرهم بالنجاة من سخط الله أو بشرهم بالخير والبركة في الحياة خذ من المعاني الجليله المستفاده من هذا الإطلاق والتعمين قال فبشر عباد ولم يذكر المتعلق عدم ذكر المتعلق يفيد ماذا العموم فتكون البشارة شاملة لذلك كله تكون البشارة شاملة لذلك كله فبشر عباد لهم البشرة هذا يكون شاملا لذلك كله لكن إذا جاءت البشارة مقيدة إذا جاءت البشارة مقيدة يبشرهم ربهم برحمه هنا قيدت مثلا بالرحمة تأتي أيضا آيات فيها البشارة مثلا بالجنة البشارة بالجنة أو نحو ذلك فتكون إذا قيدت تكون البشارة بحسب ما قيدت به تكون بحسب ما قيدت به وإذا أطلقت عمم المعنى هكذا يقول الشيخ إذا أطلقت البشارة أو أطلق الأمر عمم المعنى لا تقيده لأنه أطلق في القرآن فيبقى على اطلاقه عاما لكن إذا جاء جاء مقيدا فقيده بما قيد به في الآية إن كانت البشارة مثلا قيدت بالرحمة تقيدها بها ان قيدت بالجنة تقيدها بها إن قيدت بالرضى تقيدها بها إن أطلق قال بشر عباد ولم يذكر بماذا ما الذي عليك أن تفعله قال عمم المعنى عمم المعنى يعني لا تجعله مقيدا والحال أنه قد أطلق وعمم في كتاب الله سبحانه وتعالى قال وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء الفعل بشرهم ما هو في معناه لهم البشرى فقال وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به متى قيد بشيء تقيد به مثل ما مثلت بالبشاره إن كانت قيدت بالجنة نقيدها ان قيدت بالرضا نقيدها بذلك ان قيدت بالرحمه نقيدها بذلك قال فإذا اطلق الله تعالى وحدث المتعلق ما معنى حدث المتعلق قال لهم البشرى ولم يقل بالجنه مثلا قال لهم البشرى ولم يقل بالرحمه لهم البشرى ولم يقل بسعادة الدنيا حدث المتعلق ماذا علينا حينئذ قال فإذا أطلق الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى فعمم ذلك المعنى ما معنى عممه؟ اجعله في كل معنى يصلح أن يدخل في العموم البشارة عمم قل بالجنة بالنجاة من النار برضا الله براحة الدنيا بسعاده الدنيا كل هذه المعاني داخله لأن الله عز وجل بشر وأطلق فأفاد هذا الإطلاق العموم بينما لو بشر وقيد تكون البشارة مقيده بالشيء الذي قيدت به قال ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات وهذه نكتة لطيفة ينبع عليها الشيخ يقول الحذف أحسن الآن لما يقول لهم البشراء هذا الإطلاق أحسن مما لو أنه سرد الأشياء التي يبشرون بها أو سرد جملة منها لأن الإطلاق يعم ذلك كله يعم ذلك كله فيكون أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات وأيضا انتبه هنا إلى ملحظ نبه علي أهل العلم قديما في هذا الباب عندما يقول رب العالمين لهم البشرة عندما يقول لهم البشرة او عندما يقول سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله هنا أطلق ولم يعين نوعا من الأجر قال أجره على الله قال في الصائم سبحانه وتعالى قال الصوم لي وأنا أجزيبة هنا ينبغي عليك أيها المؤمن أن أمراً امرا عظيما نبه عليه اهل العلم قديما الا وهو أن العطية على قدر المعطي إذا كان المعطي هو من بيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لا تعظم شيء أن يعطيه مهما عظمة الحاجات وعظمة الرغبات مهما كانت الأمور فالله سبحانه وتعالى عطاؤه واسع ويده صحه لا يغيضها نفقه سحى الليل والنهار عطاؤه كلام ومنعه كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فإذا قرأ المسلم مثل هذه الآيات لهم البشرة أجره على الله ونحو هذه الآيات والنصوص إذا قرأها ليستحضر أن المعطي واسع العطاء جل وعلا عظيم المن لا يتعظمه شيء أن يعطيه قال ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات أجمع للمعاني النافعه ولذلك امثله كثيره جدا منها أنه قال في عدة آيات لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون لعلكم تتقون وفي هذه كلها حذف المتعلق قال لعلكم تعقلون ولم يحدد شيئا معينا يعقلونه لم يقل لعلكم تعقلون الطريق الذي يوصلكم الى الجنه او الطريق الذي تكون به نجاتكم من النار لعلكم تعقلون ما يكون به صلاح عقولكم لعلكم تعقلون ما تجدون به سفه عبادة الاصنام لعلكم ت... هذه اشياء معاني كثيرة حذفت حذف حدث المتعلق فماذا يفيد حذف المتعلق يفيد العموم لعلكم تعقلون حدث المتعلق فأفاد العموم أيضا قوله لعلكم تذكرون ماذا الذي يتذكرون لم يذكر فأفاد العموم كل ما يناسب أن يتذكر في هذا المقام داخل في قوله سبحانه وتعالى لعلكم تذكرون أيضا قوله لعلكم تتقون لعلكم تتقون تتقون الله تتخو... تتقون سخطه تتقون عقابه، تتقون النار، تتقون الذنوب والآثام أيها المراد هنا؟ أي هذه المعاني المراد كلها؟ لأن حذف المتعلق فأفاد العموم، حذف المتعلق فأفاد العموم، ولهذا نبهك الشيخ من البداية، قال إذا اعتبر اعتبر الإنسان هذه القاعدة أكسبته فوائد جليلة في الآية، أكسبته فوائد في لكن لو, لو لو لم ينتبه الإنسان لاعمال هذه القاعدة وقرأ لعلكم تتقون ربما قصر المعنى على اتقاء النار مثلا بينما هي أعم وأوسع من ذلك قال فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كلما أرشدكم إليه وكلما علمكموه وكلما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة هذه كلها داخلة تحت قوله لعلكم تعقلون وقوله لعلكم تذكرون أي جميع مصالحكم الدينية والدنيوية وقوله لعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي. نعم ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام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 وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ مثل قوله هدى للمتقين أي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان أي المؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى وكذلك قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون أي إن الذين كانت التقوى وصفهم وترك المحارم شعارهم متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب كعظمة الله وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى وتذكروا عقابه ونكاله وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من الكمالات فإذا هم مبصرون من أين أتوا ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه فبادروا في التوبة النصوح فعادوا إلى مرتبتهم وعاد الشيطان خاسئا مدحورا قوله رحمه الله تعالى ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه لما مثل بقوله لعلكم تتقون لعلكم تتقون وذكر أن تفيد العموم لكون المتعلق حدث نبه أنها مع إفادتها العموم أيضا تفيد العموم بحسب السياق الذي وردت فيه فمثلا ورودها في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هنا أيضا تفيد عموما يستفاد ويكتسب من الصيام وأثر الصيام على الصائم لتحقيق تقوى الله جل وعلا فالآية قيل قال الله فيها لعلكم تتقون أي بصيامكم لعلكم تتقون الله بقيامكم بعبادة الصيام فما هي جوانب التقوى التي يثمرها الصيام أهي جانب واحد أو جوانب عديدة هي جوانب عديدة لم تذكر في الآية وحذف المتعلق هنا يفيد العموم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 الصيام جنة من النار أيضا ندخل هذا المعنى في الآية لعلكم تتقون النار لعلكم تتقون النار هي داخلة داخلة للعموم المستفاد من حذ المتعلق في هذه الآية الكريمة قال مثله قوله هدى للمتقين ولم يذكر اتقوا ماذا اتقوا الذنوب اتقوا سخط الله اتقوا ماذا لم يذكر في الآية فحذف المتعلق يفيد العموم قال أي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان المؤدين للفرائض والنوافل التي انخصال التقوى وسيأتي معنى أن التقوى في قاعدة لاحقة عند المصنف أن التقوى إذا أطلقت شملت الدين كله أما إذا ضم إليها البر أو الإيمان كانت التقوى في ترك المنهيات والبر أو الإيمان يكون في فعل المأمورات قال وكذلك هذا مثال آخر قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذاهم هم مفسرون هذه, هذه الآية فيها ثلاث أمثلة للقاعدة هذه الآية فيها ثلاثة أمثلة ل القاعده المثال الأول في قوله إن الذين اتقوا حذف المتعلق. إن الذين اتقوا حذف المتعلق. اتقوا ماذا هل ذكر؟ لا لم يذكر. وهناك أمور عديدة محتملة. أي منها المراد؟ أي منها المراد كلها مراده. إذا حذف المتعلق عمن؟ إذا حذف المتعلق عمن؟ إن الذين اتقوا أي الله إن الذين اتقوا أي النار إن الذين اتقوا أي الذنوب كلها تعمها الآية لكون المتعلق حدث المثال الثاني قال إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا ماذا؟ حدث لم يذكر حدث المتعلق فماذا يفيد؟ هل المراد تذكروا أي الله واطلاعه عليهم ورؤيته لهم تذكروا النار وأهوالها وسدائدها وعقاب الله على من من أطاع الشيطان تذكروا أضرار الذنوب وأخطار الذنوب وعواقب الذنوب السيئة على العبد في الدنيا والآخرة أي من هذه المعاني مراد حدث المتعلق حدث المتعلق فيفيد العموم قال تذكروا تذكروا فاذا هم مبصرون مبصرون ماذا ما ذكر شيئا معينا يبصرونه وإنما حذفه فأفاد العموم إذن هذه قاعدة ويحذف المتعلق يفيد العموم بحسب الحال والمقام يوضح الشيخ الشيخ يقول إن الذين كانت التقوى وصفهم وترك المحارم سعارهم متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب لاحظ التعميم في قوله تذكروا كل أمر يوجب لهم المتاب يعني يتذكرون رؤية الله يتذكرون العقوبات يتذكرون أضرار الذنوب يتذكر أشياء كثيرة ولهذا عمم الشيخ من أين أخذ التعميم من حذف المتعلم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 وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق الشيخ عفوا الشيخ نبه في الشرح على في الشرح على مثالين للآية وهي فيها ثلاث أمثلة الأول منها التقوى إن الذين اتقوا نعم وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين بلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحوها فانه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله قولوا آمنا بالله ونحوها ثم ذكر هذا المثال قال وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين بلف المؤمنين أو بلف إن الذين آمنوا ونحوها فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد نحن مر معنا في قاعدة أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف تفيد الاستغراق ومثل الشيخ بقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات قال هناك أدخل في هذا في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان الآخرة فإذا عندما تأتي في آية ويقول المؤمنين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لو قال لك قائل إن المؤمنين او إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين قال لك والمؤمنين بماذا إذا قالك والمؤمنين بماذا ما المراد هنا لم يذكر الله عز وجل شيئا معينا فيكون المعنى عاما شاملا لكل ما أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان به فقول إن المؤمنين أي بكل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يؤمنوا به هذا هو المراد. وهذا تفيده القاعدة وتفيد التي تفيد الاستغراق الاستغراق الأوصاف بينما إذا قيد يكون بحسب ما قيد به ولهذا يقول الشيخ ياتي في بعض الآيات قولوا آمنا بالله آمن الرسول بما أنزل إليه من والمؤمنون كل آمن بالله وملائكتين قيدت فإذا قيد يكون بحسب ما قيد به وإذا أطلق يفيد العموم نعم وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد وهذا مثل ما سبق يعني أمر الله بالصلاح ولم يحدد في أمره بالصلاح أبواب معينة من الصلاح وأيضا نهى عن الفساد في آيات كثيرة ولم يحدد شيئا معينا من الفساد ينهى عنه فماذا يكون الأمر يكون عاما عاما نعم وكذلك قوله إن الله يحب المحسنين وأحسنوا للذين احسنوا الحسنى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها وهذا ايضا مثال الايات التي فيها ذكر الاحسان والمحسنين والأمر بالاحسان ولما يعين احسانا معينا طلب من العبد أن يقوم به ان قيد إن قيد الإحسان في آية يكون بحسب ما قيد به وبالوالدين إحسانا، لكن إذا جاءت الآية أحسن ولم يقيده بشيء معين، القاعدة عندنا أن هذا يفيد العموم، فقوله وأحسن يتناول الإحسان بأداء حقوق الله على أتم وجه وأكمل حال، ويكون أيضا بالإحسان إلى عباد الله بدءا بالوالدين فهما احق الناس بالإحسان وحسن المصاحبة والقرابة والجيران إلى آخره فكل ذلك داخل تحت قوله وأحسنوا وداخل تحت قولة إن الله يحب المحسنين لم يقل إن الله يحب المحسنين في عبادة الله ولم يقل إن الله يحب المحسنين في حق الوالدين أو في التعامل مع الناس لم يعين فاذا قول إن الله يحب المحسنين يبقى عاما متناولا لكل أبواب الإحسان كذلك قوله أحسنوا يتناول جميع أبواب الإحسان وكذلك قوله هل جزاء الإحسان بعبادة الله الإحسان ببر الوالدين الإحسان بالقيام بحقوق العباد إلى غير ذلك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الإحسان من الله بماذا؟ أيضا نفس القضية الإحسان بي... إليهم برضاء عنهم بتوسيع بي... النعم بنجاتهم من النار ف... ف... فهنا الإحسان آ... لم يذكر آ... آ... متعلقه فيفيد العموم نعم وكذلك قوله تعالى الهاكم التكاثر فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله كذلك قوله الهاكم التكاثر لو قال قائل الهاكم التكاثر أي بالأموال الهاكم التكاثر أي بالأموال إن كان أراد بذلك تفسير الآية ببعض أفرادها لا بأس أما إن أراد أن يحصر معنى الآية في ذلك فهو مخطئ لماذا لأن المتعلق حدث فيفيد العموم لأن المتعلق حدث فيفيد العموم فلا نقصر, لا نقصر ما حدث متعلقه على معنى واحد ونجعل الآية دالة عليه حصرا دون غيره بل حذف المتعلق يفيد العموم لا بأس إن فسرت الآية ببعض أفرادها لا على وجه حصل المعنى به لو قال الهاكم التكاثر بالأموال على سبيل بيان الآية بشيء من أفرادها لا بأس لكن لو قال إن المراد بالآية التكاثر بالمال دون غيره من أين لك دون غيره من أين لك دون غيره والآية حذف المتعلق فيها فهي تفيد العموم فإذا ألهاكم التكاثر يعني بالأموال بالأولاد بالتجارات بأمور الدنيا إلى آخره يشمل ذلك كله نعم وكذلك قوله والعصر إن الانسان في خسر أي في خسارة من جميع الوجوه. إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر قوله لفي خسر هنا أيضا حدث المتعلق هل حدد نوع معينا من الخسران أهو خسران في الدنيا أهو خسران في الآخرة أهو خسران في, في, في, في راحة أو في صحة أو في غير ذلك لم يذكر فأفاد العموم إن الإنسان لفي خسر ولا يستثنى من ذلك إلا من اتصف بالأربع الصفات التي ذكرت في الآية. نعم. وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه. حذف المتعلق هنا هو في قول فاسألوا أهل الذكر ولكن لم يذكر شيئا معينا نسألهم عنه. لم يحدد شيئا معينا او مجالا معينا من أمور الدين نسألهم عنه قال فاسألوا أهل الذكر فأفاد ذلك أن كل امر شرعي لا يسأل عنه إلا أهله أهل الذكر لا يسأل عنه إلا أهله فحذف المتعلق هنا يفيد العموم فلو قلت الآن كل مسألة شرعية لا يجوز أن نسأل فيها إلا عالم بالشريعة إلا عالم بالشريعة من له علم بدين الله سبحانه وتعالى كل مسألة هذا التعميم منك صحيح أو لا صحيح لان قال فاسألوا وحذف المسؤول عن فافاد العموم نعم وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبة الصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع ليشمل أنواع الصبر الثلاثة وهي الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير أن يقيده بشيء ليشمل جميع ذلك المعنى هذا أيضا مثال أمر الله بالصبر يا أيها الذين آمنوا صبروا والآيات في هذا المعنى كثيرة ودلت النصوص أن الصبر أنواع صبر على الطاعه وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله المؤلمه. فإذا قرانا هذه الآية يا ايها الذين امنوا اصبروا وقال لنا قائل أي نوع من الصبر المراد هنا الجواب الايه تفيد للعموم لحذف المتعلق اصبروا اي على طاعه الله واصبروا عن معصيه الله واصبروا على اقدار الله المؤلمه وايضا الامثله الأخرى ذموا للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير أن يقيد بشيء يعني بشيء من الكفر أو شيء من الفسق أو شيء من ليفيد العموم في ذلك كله نعم ومن هذا قوله فإن أحصرتم ليشمل كل حصر قوله فإن أحصرتم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي احصرتم بماذا هل نستطيع أن نحدد بنوع معين من الحصر ونقول الآية لا تدل إلا عليه أبدا فإن احصرتم حذف المتعلق هنا يفيد العموم أي نوع من الحصر الذي يكون به العبد غير متمكن من أدائه للحج يذبح ما استيسر من الهدي نعم. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ليعم كل خوف قال فإن خفتم ولم يذكر شيئا معينا يخاف منه فأفاد ذلك العموم ليعم كل خوف نعم وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سبق الكلام لأجله وهذا شيء كثير لعلها ما وقد وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به كأن الله علم من أقرب ماسيقة تتأمل إن شاء الله وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ماسيق الكلام لأجله وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت ولكن قد فتح لك الباب فامشي على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهجة من أصناف العلوم وهنا تلمس نصح الشيخ رحمه الله تعالى وأنه حريص جدا على العناية بكتاب الله عز وجل وحسن فهم معانيه ويقول هذه الأمثلة تفتح لك الباب فاذا فهمت القاعدة وفهمت بعض الأمثلة انفتح انفتح لك الباب فامشي على هذه السبيل المفضي إلى رياض بهيجه من أصناف العلوم وأيضا هنا تعبير الشيخ بهذه العبارة الجميلة قال رياض بهيجه أهل العلم الذين للعلم شأن في نفوسهم ومكان في قلوبهم هكذا يرون العلم مثل ما يرى غيرهم أن الفسحة والنزهة في الحدائق والبساتين والرياض هم يجدون نزهه ومتعه وأنسا في مسائل العلم ولهذا بعض أهل العلم سموا مصنفاتهم بأسماء تفيد هذا المعنى مثل الرياض الصالحين ومثل الروض المربع ومثل البستان العارفين وأشياء من هذا القبيل سموا مصنفات بهذا الاسم لأنه هو في قرارة نفسه يرى أن العلم بستان فيما أنواع الثمار وأنواع الزهور وأنواع الخيرات يتنقل في هذا البستان من روضة إلى روضة ويجد فيه متعا وأنسا ولددا ربما لا يجدها من يذهبون إلى إلى الفصحى وإلى النزهة ولا يعني أن أهل العلم لا عناية لهم بالنزهة والفصحى لا لكن هذا تعبير عن مكانة العلوم في نفوسهم مكانة العلوم في في نفوسهم وكان بالمناسبة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كما ذكر بعض قراباته كان من عادته يخرج قبل المغرب بساعه او نصف ساعه من بيته الى المسجد فيمشي بين النخيل يمشي بين النخيل ثم يتوضا من الوادي الماء الذي يكون في المزارع يتوضا منه ويتمشى من هناك ويذهب الى المسجد هذه الحركه تفيد المسلم ولأهل العلم عناية بهذا الجانب لكن العلم بحد ذاته روضة وبستان يذوق لذته وطعمه من عرف مكانة العلم وإلا من لا يعرف مكانة العلم إذا وضع بيده كتاب مليء بالفوائد والنفائس واللطائف وطلب من قراءته كأن فوق رأسه جبل كأن فوق رأسه جبل بينما الذي يذوق العلم ولذة يقرأ الكتاب وكأنه في بستان ففرق بين النظرين وفرق بين الحالين من الله علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح وهدانا سواء السبيل وصلى الله وسلم على رسول الله نزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق